شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم استو اعتدلوا اقيم صفوفكم وسد الخلل الله أكبر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 ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليبلونكم اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ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 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحمل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون